أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به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 ساحر مبين قال موسى تقولون للحق لم ما جاكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبانا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاهلوا قال لهم موسى ألقو ما ألقو فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير